في وجهي كذا وكذا وامرأتي تريد الحج قال اخط انا اخرج معها وفي الصحيحين وفي الصحيحين ان امرئ ان امراتي خرجت حاجه واني افتت واني, وإني كتبت في غزوتي في غزوتي كذا وكذا قال فاحج مع امرااتك هذا عن غيره وهو الصحيح وغيره لا يحل لامرأه تسافر مسيره مسيره يوم وليله ليس معها محرم فهذه جمله جمله نصوص جمله نصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم احرم على الذهاب على المراه انت سافر انت سافر بدون محرم يسافر معها سواء كان سفر للحج أو لغيره ولذلك و... ولذلك ولذلك لاجل سد لاجل سد الذريعه سد الذريعه عن الفساد والافتراء والافتتان ما... والافتتان من هو بها نعم قال الامام احمد رحمه الله الم... الم... المحرم من الس... المحرم من السبيل فمن لم يكن لها محرم ل... لها محرم لم ي... لم يلزمها الحج بنفسهم يلزمها لم, يلزم لم يلزمها الحج بنفسها ولا بنا ولا بنا نعم ومحرم المراه هو زوجها او من يحرم عليها من نک مننا من نكاح من ولا بنائ هذا شيء نظرا من يجب عليها ان تحج ترسل نائبا عنها اما الا عبله هذا على ان المقصود لا تسير حتى ولو كان معها نائب لا تسير معه يسيره هو وهو عنها ايوه واما و هو, زوجه هو زوجها ومحرم المراه ومحر ومحرم المراه هو زوجها او من يحرم عليها من نكاحها يحرم علي نكاح يحرم, يحرم عليها يحرم يحرم, عليها نكاحا. يحرم, عليها نكاحا. عليه. يحرم عليه يحرم نكاح. تحريما مؤبدا نعم بنسب كاخيها وعبيها وعمها وابن اخيها وخالها أو محرم عليه او اوح او, أو حر او حرمه او حرم عليه وعليه بسبب بسبب, بسبب مباح كاخ من الرضاع كاخ من الرضاع او بنصاه او بمص او بنص او بمصاحره بمص بمص بمص بمص بمص كزوج امها وابن اخيا دماث في... زوجها دماث الصحيح دماث صحيح مسلم لا يحل لامرأه تؤمن بالله ان تساعده ان تساعدا الا ما إلا ومعها ابوها او, ابن... أو ابنها أو... او ابنها او ابنها او زوجها او اخوها او ذو دون... محرم منها او ذو محرم منها أعود محرم منها لو بقيت و لو بقيت محرم لو عليها فيشترط في الحج عليها ان تملك ما ينفق عليها وعلى محرمها ذهابا وايابا يعني لو بقيت محرمه عليها هكذا يرى فقهاء لكن إذا كان مذلا محرمها هو حاج بنفسه فنفقته عليه وإيضا أنه ليس من المبوءة أن تطالب أختك مذلا بأنها تنفق عليك نعم أيوة. ومن وجدت محرما وفرطت وفرطت بالتأخير حتى فقدت حتى فقدته مع قدرتها الماليه الماليه انقضت حصول انقضت حصول استغرط حصول فان اي فان أي سد من عصول السند استنابت, استنابت استنابت من يحج عنها نعم يشهد لك صحويش اسمعني نريد يالله خير نعم ومن وجب, وجب عليه الحج ثم مات قبل الحج اخر اخر الجامن و اخر الجامن طريقته من ذا سلمان المق المق, المق... المقدار الذي, الذي يكفي الذي يكفي للحج وَالْـتُنِيبَ واستنا... واست... عَنْهُ وَالْـتُنِيبَ عَنْهُ مَنْ يُؤْذِي مَنْ يُؤْذِينِي عَنْ لِمَا عن رَوَى لِمَا رَوَى الْبُخَارِي عَنْ ابْنِ عَبَّاسَ أَنَّ اَنَّ امْرَأَةَ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُمّ إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ وَلَمْ تَجِدْ حَتَّى مَاتَت فَلَمْ تَحُجَّ فَيَرْجُحُ حَتَّى مَاتَت أَبَا ارايت ارايت لو كان على امه دين أك اكنت قاضيه قاضيته أك قاضيته لله لله احق بالوقت الله الله والله احق بالوفاء وحده لله الله احق بالوفاء فجلى الحديث على ان من مات وعليه حج وجب على ولي وجب على وليه وجب على ان يحط عنه أو, يجه او يجهز من يحط عنه للراس ما مال مال البي كما يجب كما يجب كما يجب كما يجب على ولي قضاء دي وقد اجمعوا على ان الدين على ان الدين ان ال تاذي من راس مال فكذا ما شفت فكذا ما شفت ما شف فيه... ما شفت فيه... فكذا ما شفتها به القضاء وبحديد شد ما شبهها فكذا فكذا, فكذا شبه القبع. في القضاء في القضاء او ان اخفي ان اخفي نظره نظره انتظر وبئسنا النداء وبئسنا النداء وقتل عليه حق وعلي العده حكه الاسلام وظاهره انه لا فرق بين الواجب بالأصل... باصل الشر باصل الشر والواجب به بي... واول واجب بالاجاب على نفسه سواء, سواء أو اوصي اوصى به املى سواء اوصى به املى والحد عنه، والحد عنه غير عن الغير يقع على المحذوف يقع فعله بنفسه ويكون فاعل بمنزله الوكيل والنائب ينوي والنائب ينوي عنه ويكفيه أن, ان ينوي النسخ خذه ولولا ايام ليونسك ان يلي ولي النسك ولولا لو... ولولا بالله وان جئت جاهد... جاهد... اسمه او نسيه لقى عما سلم لا لقى عما سلم سلم المال ليحج عنه به ويستحق للفصل ان يحج عن, أبو... عن... عن ان ابعد ان جانا ميه او حيله او حيين. حيين عاجزين عن الحج ويقدم ويقدم, ويقدم أمه لانها حق في الفرز فلريم بغاني يستشكل عليه بعض الناس مغرا ويكون ادنى عجز يجعل الانسان يقول انا احج عن والدي وهم حيين لا لا بد ان يكون العجز عجز كامل بحيث انه لا يستطيع الركوب يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل او تلك المرأة التي قالت النابي لا يثبت على الراحلة ان الله على عباده في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يذبط على ارواح الى ارحي اضع في جوانه قلنها رجع انا المهم يعني المقصود عدم الذبوز نعم توته ديون كان جنى وهو عليكم السلام ورحمه الله ان كان جنى ان كان جنة وهو لم يحج جنة بعد ما ضرق وهو لم يحج ففي هذه الحالة, الحالة يحج عنه لانه, لأنه فرضت في وقت ما كان عاكلا اما في وقت جلونه فما يجب عليه لو مثل ذلك لو نظرا وجد شخص يعني يُن قبل البلوغ ووصل الى البلوغ وهو مجنون في هذه الحاله ما يجباله الحج نعم من ذلك الانسان الذي يخلق معتوها العياذ بالله كذلك كائن هذا ما يجباله الحج نعم الشيخ الشيخ عندنا كما كويس كمان دول شو بيتفسي يا اخي ايوه يا ماما قال الطبيب فيش وضع الحث واستعاده الشركه تمام رقمي رقمك الحث فيه خطر رهيب قالت المذين وصححه عن ابن مسعود المرفوعه ذا بين الحج والعمره فانهما ينفيان الخطر والذنب كما ينفي الطيب خبث الحديد والذهب والفضه وليس للحجه الضروره ثواب من كجله عند الحج ما فيش بين ذكر بالتاء المربوطه عند الحج وليس للحج له نعم. في الصحيح عن عائشة قالت نرى الجهاد افضل العمل افلا نجاهد قال كل احسن الجهاد واجمله حج مبرور والحج المبرور هو الذي لا يخالبه شيء من الرسل وقد كملت احكامه فوقع على الوجه الاقمل وقيل هو المتقبل ان استقر ازله على الحج فليتب من جميع المعاصي ويخرج من المباني بردها إلى أهدها ويرد الودائع والأوالي والثيون التي عنده للناس ويستحل من بينهم ويستحل من بينه وبينه ظلامه ويقطب وصيته ويوقف من يقضي ما لم يتمكن من قضابه من الحكوم التي عليه ويؤمن لأولاده ومن تحت يده ما يكفيه من النفقة لأحين رجوعه ويحرص أن تكون نفقته حلالا ويأخذ من الزاد والنفقة ما يخفيه ليستغني عن الحادة إلى غيره ويكون زاده طيبا قال الله تعالى يا أيها الذين عاملوا أرضه من طيبات ما خسرته ويجتهد في تحسين رفيق صالح عونا له على سفره وآداء نسكه وآداء نسكه يحديه إذا ضل ويذكره إذا نسك ويجب تسحيح النية بأن يريد بحجه وجه الله ويستعمل الرفق وحسن القلوب ويجتنب المخاصمة ومضايقة الناس في القرب ويصوم بسانه عن الشتم والغيبة وجميع والغيبة جميع ما لا يضاغ الله ورسوله قال باب في موابيت الحج الموابيت جمع ميقات وهو لغة الحج وشرعا في موضع العبادة أو زمنها وللحج مواقيت زمنية ومكانية والزمنية ذكرها الله بقوله الحج أشهر معلومات ومن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوط ولا جدال في الحج وهذه الأشهر هي شوال وذي القعدة وأشر من ذي الحجة أي من أحرم الحج في هذه الأشهر فعليه أن يتجنب ما يخل بالحج من الأطوال والأفعال الغنيمة وأن يستغل في أفعال الخير ويلازم التقوى وأما المواقيت المكانية فهي الحجوب التي لا يتوج بالحج أن يتعداها إلى مكة بدون إشراء يعني المواقيت الزمانية هو أن من أحرم بالحج في هذه الاشهر و وصل الى البيت فقد العمرة فعمرته تعتبر عمرة تمتع لو انه مغلا وصل الى الميقاد في ليلة العيد ليله العيد بعد غروب الشمس اول ليله من شوال احرم بعد المغرب هو وغيم المغرب خلاف واذا احرم بالحج بالعمره بعد المغرب فعمره عمره تمتع اذا اداها يبقى الحرم وبعد ذلك يحرم من مكانه بيوم ثمانية الحج بأداء الحج وتعتبر عمرته عمره تمتع بان خرج الى خارج المواقيد فعليه ان يأتي بعمرة اخرى وتمتعه ينادم وبعض أهل العلم يقول لا ينادم إلا إذا عاد إلى أهلي وكان شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يميل إلى هذا القول ولكن الذي يظهر أن من خرج عن المواقيت فإنه عند رجعه سيمر عن المواقيت ففي هذه الحالة يبهر أن تمتعه ينادم إذا هو خرج عن المواقيد حتى ولو لم يصل إلى أهله ويجب عليهم أثناء أنت لو روحت إلى الضعف وأنت دخلت بعمرة يعني في أشهر الحج وذهبت إلى الضعف خرجت عن الميقات فعليك عند الوجوع أن تأتي بعورة أخرى لتكون مكان العمرة التي انعدم التمتع بها او ذهبت الى المدينة مثلا في هذه الحالة كذلك نعم هذا الذي يظهر انه هو الصواب نعم اما لو كنت احرمت مثلا قبل المغرب من آخر يوم من رمضان فالظاهر أنه لا يأنها لا تعتبر عمره عمره تمتع وبعض أهل العلم يقولون إذا أحرم مثلا في آخر يوم من رمضان و حدى مغبن العمرة بأول يوم من شوال فإنه في هذه يعتبر تمتق هكذا يقولون لكن ظاهر أن القول الأول هو الأحسن نعم قال وقد بيّنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث بخباس رضي الله عنهما قال وقد رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل مدينه من خيفه ولي اهل الشام بالجحفه ولي اهل مشق الضره البلاس ولي اهل اليمن يمنه قال فذلك ولي فاتى عليكم الذين قالوا في ذلك الحج والعمره وان من ذلك ثم فتش انش حتى اهل مكه في مكه متفق عليه والمسلم في حج ومهل أهل العراق من ذات عرق والحكمة من ذلك أنه لما كان بيت الله الحرام مؤرماً مشرفاً جعل الله له حسناً وهو مكة وحماً وهو الحرم وللحرم حرم هو المواقيت التي لا يدخل تجاوزها إليه إلا بالحرام تعظيماً لبيت الله الحرام وأبعد هذه المواقيت ذو الحليفة نقاط اهل البيداء فبيداء وبين مكه مسيره عشرة ايام نقاط اهل الشام ومصر والنقاط اهل الشام ومصر والمغرب واليخطه الجحفة اليخطه تكون براده وبينها وبين مكه ثلاث مراحل فبعضهم يقول أكثر من ذلك نقاط اهل اليمن لملة بينهم وبين مكه مرحله ميقات أهل نجد طرد المنازم ويعرف الآن بالسيد وهو مرحلتان عن مكة ميقات أهل عراق وأهل المشرق ذات علم بينه وبين مكة مرحلتان هذه المواقيد يحرف منها أهلها النفرور ويحرف منها من مر بها يعني أهل الجهات أهل الجهات التي تعينها ومثلاً اهل جهة الجنوب من كهامه يعني وادي يلملم يلملم القول الصحيح انه الوادي و جلسنا انا و زيد مرة اول مرة اشتركنا في عام 98 1398 جلسنا في ذاك المكان وكلبنا بالسؤال وسألنا وكلنا نسأل من نلقاه فسألنا كثير من الناس قالوا أن الوادي هذا هو يلملم وهم في لغتهم هناك يقولوا للملم وقالوا لنا أن هذا الوادي هو ينزل من جبال الطائف يعني من جبال الطائف وهذا الوادي الى الـ الـ البحر يعني تقريبا هو ال ميكات وليس هو السعديه لان السعديه يعني ياتي الوادي هكذا ثم يتعرج هكذا ثم يعود هكذا فالسعديه في الجهة الشمالية الشرقية عن الخط حتى انهم يوم عملوا الخط هذا ارسل ارسلوا لجنة مكونة من الشيخ مداوي نائبا عن الوعاس لأست البحوث له دعوه في سنا و امير مكه في طائره وحاذوا امام السعديه ده شمال ال... الوادي بتقريب حوالي 15 كيلو راكب الوادي بعد يمروا بالسعديه شويه بعد ذلك يتعرج هكذا يروح جنوب غر. ثم يرجع غرب بعد ذلك ثم في الأخير بعد ذلك قرر الشيخ رحمه الله الشيخ عبد العزيز أن يكون الميقات هو قبل الوادي على حافة الوادي وبألان عمله الآن بمكامل نعم ثم يعني وادي السير أي رنحاذوا له بوادي محرم لما فتح الطريق الثاني للطائف طريق وهكذا فالمهم يعني أن هذه الأماكن هي لأهل جئاتها ومن مر عليها يعني مذرا الذي من المشرك ميكاتو ان يأتي من وادي السيل مثلا لكن اذا راح على طريق ابحى ونزل الى تهامة مثلا ثم جاء على طريق اليمن فيكون ميكاتو يرمنا كذلك رجل من اهل وادي جيزان من اهل جيزان مثلا يذهب الى الشمال ويأتي على طريق الشمال يكون ميقاته الجحبة إذا أتى على طريق المدينة ذا ميقاته ذو الحليبة وأكبر نعم قلنا ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحجة أو العمارة نعم قال حدي المواصف أحضر المذكورون ويحرم منها من بغن بها من غيره ومن غيره حجا او رمعه كان منزله دون هذه المواضيع فانه يحرم في المنزله للحج والعمره ومن حج من اهل مكة فانه يحرم من مكة يحتاجون من كان بين المواضيع وبين مكة كاهل حجة مثلا واهل بحراء واهل الجموم وأهل عسفان وما أشبه ذلك من الطرق التي من يعني الناس اللي يكونون بين الميقات وبين مكة هؤلاء كل واحد يحرم من مكانه من بلدي نعم أهل مكة يحرمون من مكة هذا في الحج خولا واحدا لكن في العمر حال ان اهل مكة يعني يحرمون ايضا الواحد يحرم من بيته ثم يخرج ويطوف او انه يذهب الى التنعيم في هذا خلال بعض اهل العلم نظر الى نقض الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى أهل مكة المكة وقال أن المكي إذا أراد أن يحرم للعمرة هو يحرم من بيته وإرهبه طوه يسعى لي قاتوا هكذا يقول بعضهم لكن الجمهور قالوا لا إن فعلا النبي صلى الله عليه وسلم وأمره لعائشة أن تخرج إلى التنعيم يدل على أن أهل مكة يعني يحرمون من الحل وينكر ذلك شيخ الإسلام بن تيمية ويعلم فيقول أن الحاج والمعتمر لا له أن يجمع بين الحل والحرب لهذا فإن الحاج يخرج إلى عرفات وهي من الحل وكما ان المحتمر من مكة مذلا انه لو احرم من بيته ما يخرج الى الحل ما يحصل انه يجمع بين الحل والحرم فالنبي صلى الله عليه وسلم امر عائشة ان تخرج الى التنعيم لتحرم من الحل وتاتي بالعمرة من, من الحل ف ذهب الجمهور من أجل هذا إلى أن من كان داخل الحرم وأراد العمرة فلابد أن يخرج إلى الحل سواء كان من الجهة الشمالية فأقرب الحل إليه التنعيم أو من الجهة الشرقية فأقرب الحل إليه الجهة الرانة او من الجهة الجنوبية الشرقية وأقرب الحل إليها عرفان أو من الحل الجهة الجنوبية الغربية وهكذا يعني هناك دوة الجبل أو كذا أو والغربية الشميسي وهكذا نعم أيوة نوم الحج من محر المسكر ونصف يحتاجون أفضل عمرك ويصرفون لإشراق بها من هدن الشد فالتغير نصر بميترات من تلك المواقيت من فريقه أحرم لتعلم أن تتشاهد أقربها منه تكون عمر رضي الله عنه تضرور في شدها من فريقه قرار المخاري وكذا مرحب مطابرة وإنه رجل لترحال من الجن فينبغي له ان يتحيئ بالانتسال واحتلقه قبل رفول الطائر وإذا حال الميقات له وهو فتجر ولا يتحس له تبخير الاشراء إذا في في من في مقال جدت في حدد كما يقال بغض الفجاج الميقات ليست ميقات ليست محدة الاشراء إلا لمعرفة أو بث والحجة هي الحقيقة جدة هي داخل المواقيت ومعضها للعلم يعني لأنه يلم لم جنوبها والجحفة آه... لكن اللي يأتي من السودان نطر على جندا يعني إلى الجهة الشرقية قالوا أنه يحرم من البحر من قرب جدّة من البحر هكذا كان بعض أهل ال... يعني كآهل سواكن ماذا لأن الله إشبه ذلك؟ نعم فإنّا الجدّة ليست من قاتل وليست محدّة من الإحرار فإنّا الجدّة عامتها الحجّة وهو العمّة منها فإنّا أحّرق منها من بيته واجب عمّة إحراره من المهضات فتقوم عليه في جهة. هذا مما يخبر كثير من الناس ويجب توليد الخير ومعظم يقوله أنه لا بل من الاتسال للمحرام ويقوله أنه لا أعتقد من المحرام الحقيقة إذا كان في الطائرة وركب من جيزان ينبغي له أي تهيئ يعني مثلا يلبس الإزار كل متوضي الأفضل واذا بالحقيقة الوضوء او او هذا من السنن كذلك الركعتين من السنن فاذا قطع نصف المرحلة من ما بين جدة وجيزان احرم لانه يكون احوض احوض نعم نعم فيا قيلوا لا اتذكر من هذا في الطائرة لا اتذكر من كذا وكذا والواجب ان انا حاضر ان انت احراما على هي سقوط من الطائرة الناس كما تجنبوا احرام حج فكشلت بشأن التفتيش ورا حديثه عن ما كان سوي بدو كان يفسر هذه عدم القدره في الطائرة اي فيلوي المحرام والذكي وهو على مقعد تغيرت الى احد الميقات او قبل ابو بطريق ويعرف ذلك بسرعان والجاحية لو, لو جلس الى ان يحالي الميقات فما يمكن يعني عند المحاذاة يتحرك لو قدم لكن احسن انه يتقدم نعم فيلوي المحرام على مقعد من قائرة إذا حاد النيقات أو قبله بقليل ويعرف ذلك بصغال الملاحين والتحدي والتغيير وإذا على ذلك فقد أدى ما نستطيع لكن إذا تساحل ولا المبال فقد أحضأ وترك المعجب من غيره وهذا ينقص, ينقص حقوق سحجه وعمته ويجب على من تعد النيقات بدون محرام ان ينفع اليه ويحرم منه لأنه واجه من مكين فتاركه فلا ينجد تاركه فإن لم من ذلك بمدة أو ضيلة في الياه لأن يتبح شاة يقوم لسبع بدنك وسبع بقرة على مساكين الحرم ولا يأكل منه شيئا ولا يأكل ولا يأكل, شيئا ولا يأكل, يأكل ناهية شيئا. مم. ويجب على المسلم ان يحترق بمورده ان يهدي كل عبادة عن المشروع. وذلك الاحرام للحكس والذبرة. يجب ان يكون في المكان الذي عينه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقيد بمسلم ولا يتعداه ويأرحه. خلاص يكفيكم. اللهم صلى على محمد وعلى أهله وصحبه. والوصيه الى ان يقع فيها الصدق قال باب محظورات الكتاب المحظورات من ذلك ما فات في الكتاب وهذه الاشياء محظورات وهذه المحظورات تسعه اشياء المحظور يحرق على المحرق إزالته من جميل بدنه بلا حذن بحذن أو نتفل من في قوله تعالى ولا تحرقه موسف حتى يبلغ الهدي حلّا فنصف آل على حذب الباس مثله شعر بدن وفاطا لأنه في معناه والحصول ترفل بإزالته فإن حذب الشعر يؤمن بالرفاقية وهي تنافذ إشراء لأن يكون عشعة ان كان ما يكون باشعه الاخبار جت خرجت فيني ان شاء زاد قو لاك يت علي ان في غير محلي ولن تخي اساله فيا هذا حضور السالم تحت الاواصي او الصفع يد في ريح بلا رزق فاني كسرت فخره فازانها او زالها عجب فلاك يت علي لأنه زال بالتمارية لغيره والتاقم لا يفرض بحكم بخلاف ما إذا حرف شعره لقمر أو صدام بقوله تعالى من كان الحكم مريضا أو به أدا من الوأسه ففديته من صيام أو صدقة أو بسر ولحديثك أبي من كان بأدا من الوأسه فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمر يتناغر على وجهه فقال ما قلته عن جهد يقوم بكما تجد شاتا قلت لا فنزلت ففدية من سيار وصدقة أو بسر قال هو صوم ثلاثة ميان عام ستة مساكين أو ذبح عليه وذلك لأن الان والقدر الباغي المحن مشعره بشده ولحوه في صحيح الله عليه واله وسلم فهي نخله فديه من استكبر محظورا نعم فالذي ارتكب محبوب خديته يعني هو أن يجد رحشات لكن هذا مخير بين ببحشات أو إطعام ستة مساكن كل مسكين نصف صاء أو صيام ذلك أيام نعم طار ويبافل المحرم لغسل شاعريين بسدن ونحوه بالصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم يعني مما ليس فيه رائحة ب بسدن ونحوه مما ليس فيه رائحة نعم أنه بسل رأسه وهو محرم ثم حافق رأسه بيديه فحبل به معه عجوى قال الشيء تقي الدين محمه الله وله أن يبتسل من الجنابة بالاتفاة يعني من احترم وهو محور و محرم و كلا لبيل انتراب المحبور الثالث صلى الله عليه وسلم عن نفس العمارب والبعالس قال العلامة بن القيم رحمه الله كل متصل بالولا كل متصل ببسم الله لشد بسط الراس فالامام والكبع والطاقيه وغاي الشام مرروع بالاكتفاء بالتهاب صار حال الباقي محتاجا لامام يملك دراسه مدير محل او اصافه ولا ان يستقر بخيمه او شجره او بيت لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له خيمة فنزل بها وهو محرم وكذا يجوز للمحرم الاستقلال بالشمسية عند الحاجة ويجوز له ركوب السيارة المسقوفة ويجوز له أن يحمل على عأسه متاعا لا يقصد به التغطية يعني الشيء الذي لا يباشره واس يجوز الاستقلال به وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حين خطر بميناء كان أسامة بن زيد وبلال يمسكان شعوبا يعني يغل النبي صلى الله عليه وسلم نعم فالشيء الذي لا يلامس رأسك يجوز أن تستغل كذلك حمل المتاع مثلا لو معك متاع وأرفت حمله على رأسك يجوز لكن لو حملت شيئا من أجل أن تستظل به لا يجوز إن حملته من أجل الحمل يجوز وإن كان تحمله من أجل أن تستظل به لا يجوز نعم قال: طول طالئ دوشه متجه مخين على بجنه اوضابه من قرن سيف فابس نو سراوي وما عين على قتل الحكم في قصي والقزين بالجوانب فالسفحين ان رسول الله عليه وسلم رسول قال رسول لا يخر قميص ولا امامك بالارض ورس ولا زعفران خرب بلا ثوب مسحب ورس مالا سراط ولا خفيت قال شيخ الاسلام وكيه رحمه الله النبي صلى الله عليه وسلم قد وحي فهديث القميص اي اللبس يا مسق قميص ان طلع سراوي اي اللبس قميصا ان تقول قميصي قميصا القميص ام والأغانس والسراوين والخطفة والإمامة ولها هم الوضع رأس النحيم بعد الموت وأمر من أحرم في الدبت أن يحيئها كان من هذا الجنس فهو دريئا من المعنى ما لها صلى الله عليه وسلم فما كان منه معنى القميس فهو منه وليس له أن ينفس ولا سواءً ما أدخل يدى يديه ولم ينخلها سواءً كان سليماً أو مخروقة وكذلك لا ينفس الدبه والدباء الذي في فيه يديه إلى أبعال وغانا معنى قول الحباء لا, لا ينفس المخير والمخير ما كان على قبل المفر ولا ينفس ما كان في معنى السراويه كالدباء ونحنه المخيط ما خيط بقدر عبو او بدن ما خيط بقدر عبو كالطاقية مثلا او القفاز او ما اشبه ذلك او البدن كالقميس والبرنس والدقلة والجبة والكوت قلمه دراه وما اجى ذلك نعم يا شيخ لا في حرمه الله مش فيها طاقات يا شيخ يعني الحرام كده يكون ضيق وعلى ما لما لما تحدث لا هي فيها كثير رجال ما ما يجيبوا الحرام ايوه خليك دور نعم شكلها في منطقه الناس ياخذونا الجماعه كلها ايوه مشرف مشرف حقا عليكم جايكم نعم مم. يعني ايش بيقولوا نعم ايوه قال لي معهم مروه وكان هنا الناس عن مثل هذا من اتى وهو يعني بالاكثر كان الزنائك هذي الكلاليك كان يستعملونها وهوين هاهم مرحبا نعم وإذا كان يجد المحرمون عليهم لمس غفبين لم يجد مزارا لمس السراوين إلا أن يجدهم إذا وجد مزارا نسع السراوين ولمس مزارا عند النبي صلى الله عليه وسلم رخص في عرقاته في لبس السراوين لمن لم يجد مزارا وأما المرأة تنبس من الدياب ما شاءت حال الإحرام إحراجتها من السد إلا أنها لا تنبس قرقها وهو لباس تغطي فيه المرأة ودنها فيه, فيه نقبال على العينين لا تنبس محرمة تغطي وجهها بغيدي من الجمال والإلباء لا تنبس الكفازين على قطبيها لقوله عليه الصلاة والسلام لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبسوا مجبازين حواب مخالي وغير قال الإمام بن البيت الله نحنه أن تتبع التببا والمرأة متلبسوا مجبازين يليم على أن وجهها كبدل ودل إلى كراسل يحرم عليها فيهما